بِسمِ اللهَّهِ الرَّحْمَالِ الرَّحيم إذزُ الْزِلَِ لَغْغُزِزَالهَا وَأَخْرَجَةِ الأرضُّ أأَثْقَاهاَا وَقَالَ لِسَُ مَا لهَا يَوْومَئِذِن تُ حَدّث وَأَخْبارهاَا يَوْمَ إذِ تُ حَدّثُ أَخْبارهَا بأن ربك أوحي لها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليرو أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره